وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لهم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ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 LİTABTĀU FضLA MİN RABKÜM WOLİTAĞLAMU O'DADĀ السİNİN WALHİSƏB WəKL ŞEYİN FASZLNAHÜ TAFZİLƏ WəKL İNSAN İNSAN ELZƏMNAH TƏİRƏH Vİ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 ولا تزر وازره وزر اخرى وما كننا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا يُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ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 عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهو مؤمن كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا مِّنْهُمْ ذَٰلِكَ وما كان عطاء ربك محظوراً انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً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 قُلُّ ذَِكَ كانََ سَهُ عندَ رَبّكَ مَكُوهَا ذَلِكَ مَِّا أَح إلَيكَ رَبّكَ مِنْ الحِكممَ وَلَا تَجَعلمَ اللهَِّ إلَهن آخََفَةُ الْ القافِي جَهن مَمَلُ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 وَمَا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَقَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا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 وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بِهَا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إلا إبليس قَالَ أأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَب فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ نَجْزَاكُمْ جَزَاءَ الْمَوْفُورَا وَاسْتَجْذِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا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 مْ أَمِننتُم أَ يُعيدَكُم فِيهِ تَوَةًَ أُخْرىَ فَيُبْسِلَ عَلَيكُمْ قاصِفًا مِنَ الرريِيحِ فَيُورِقَكُم فَيورِقَكُمْ بِمَا كَفَرتُم ثُمَّ ل تَجدلَكُم عَلَنَ بِ تَ بِيعَ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 Yəpmən ədiyirəqd aldı varmən təніcədir. فَمَنْ q 돌rifad fəran ar cinərxədi, PPT وَلَا يُظْلَمُونَ k decentrin xaqlar SW acceptancean alam فَهُوَ varmənir kiqәdəssirikl. Qədə undə qədiyər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 إذ لا أأَذَقُنكَ بِعْفَ الحياتةِ وَبعْفَ المَماتِثَُّ ل تَجد لََ عَلَنَا نَصير وَإِنْ كَادُ لَا يَسَْف الزُونكَ مِنَ الأرض يُخْرِجُكَ مِنهَا وَإِذل يَلبَسُونَ خلِلَافَكَ إِلاا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 كَسُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هو شفاء رَرحمَةُ للِمُؤمننينَ وَلَا يَزيدُ الوالِمِينَ إِلَّ خَسَار وَإذاَا أننعَ على الإِسَانِ أَعْرَبَ وَنَا آابِجانَانبِ وَإذاَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَ يأوسَ كُلُّ نِيَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ وَاهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا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 قُل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لَا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً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 زُخرُ فٍ أَ تَقىَافِي السماءِ وَلَ النّؤ مِنَ لرقيك وَلَ النُؤ مِنَ لِرقيكَ حتىَاتُ نَّلَ عَلَن كِتابابًاقرَرَأ قُللسُ ببحانَ رَبّهكُُ إِلاا بَشَرَروسُول وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا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 وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ هُمْ يَوْمَ وَبَكْمٌ وَصُمٌّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ جهنم انما كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا واذا كنا عظاما ورفاتا اننا لمبعوثون خلقا جديدا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 Qul ləu əntum təmlikun qəzəin rəhmət rəbbi ədələ əməsək tüm qəşyətəl ənfəq, vəqən ələn وَلَ قَدَ آتَنَا مُسَاتِ السعآياتاتٍ بَينَ فَسْألْبَنِ إِ الصَّائِلَ إِذْجَ أَهُم فَقَالَ لَهُ فِي الرَعْ فَقَالَ لَهُ فِيرَعْونُ إِنّ لَأَظُُّ كََامُ سَ مَسْحُورَاق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 أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبلهم إذا يتلى عليهم يخرون يخرون للآذقان سجدا ويقولون سبحانا ربنا إن كان وعد ربنا